اولا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الا Ja onko أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافاً مضعفاً لا lihku. <totus> والذي We're murderers. One ولا... uh